بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض وبعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 ما أَنْتُم مُؤَذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إن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 ثم أمته فأقبَرَه ثم إذا شَرَه قَالَ لَمْ مَا يَقُضِ مَا أَمَرَهُ فَالْيَعْذُرُ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَابَنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقُنَا الْأَرْضَ شَقْطَ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم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 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحوش حشرت وإذا البحار فدّرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤدة سئلت وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت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 وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم